Bismille, hero, hero, hero, hero. Hani, uolkita, inna, gala, unkuru, anna, rubi, lallan, kunta, kilun, كَلَّا سَفَهًا ان كنتم قومًا مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستنزئون فأهلكنا شد من بطش 119. ومضى مثل الأولين 110. مَنْ خَلَقَ من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 111. الذي جعل لكم الأرض مهداه وجعل لكم فيها سبلا لعلكم والذي نزل مِنَ السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهور تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلا ربنا لهم قلبون وجعلوا له من عباده جزءا الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخرق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحده بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 أم آتيناهم كتابا من قبله فهو به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وَكَذَلِكَ مَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, إلا قال مترفوها إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قال فَكَانَ عاقِبَةَ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَنَّتْهُمْ هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ قالوا, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ كَافِرٌ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هذا وارين اثنين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجه ليتخذ بعض بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة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 112. والآخرة عند ربك للمتقين 113. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 114. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَال يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَمَنْ يَنفَعُكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَننكم فِي الْعَذَابِ شَرِيكُونَ ففَأَ تَ تُسمِعُ الصَّّا أَتَدِعُمِييَ وَمَنْ كَلَ فيِي غلَالِ مُبين فَإَِّا نَذَّبََّ بِكَ فَإَِّا مِن مُّ تَقِمون أَوْ نُرًا مَّكََّ وَادِنَوم فَإِنَّ عَلَ مُ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 نُدْنُهُ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَضَلُّوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ونادى فرعون فِي الضَّعْنِ فِي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يتابل بي فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو ذَٰلِكَ قَوْمٌ فَطَرٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَنَّى اضْرِب <صفيق> بَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُمْتَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إن هو إلا عبد 122. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 123. وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها واتبعون 124. هذا صراط مستقيم الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بَنِي مِينَاتَ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَالْأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا الله تَتَوَهَّمُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّ 17. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 18. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنبع وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأثير 114. وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين 115. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكننا 126. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 127. أم يحسبون أننا لا نسمع سرا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكبرون 124. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 125. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتباو وعنده ان الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين دون منه الشفاعة إلا من شيد 119. فأنا يؤفكون 110. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 111. فاصفح عنهم وقل سلام